قال كذالك أتذكى آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنا وكذالك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولا عذاب الآخرة أخذ وأبقى أَفَلَمْ يَحْذِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ بِذَنْكَ لَآيَاتٍ لِأُنْذِرْنَهَا ولولا كلمة تبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصفر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنا سبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم في ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لو لا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 قل كل متربط فتربطوا فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى